فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاؤهم ولقاؤ النظرة وسرورا وجزاءهم بما صبروا جنّة وحريّة متكئين فيها على الأراك لا يرون فيها شمس ولا ذنهرير ودانيهن عليهم غلالها وزللت قطوفها تبليلا ويطاف عليهم بأنيات من فضة وأكواب وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدرها تقديرا، ويُسقون فيها كأسا كان مزاجها ذن جبيلا، عينا فيها تسمى السبيلا، ويطوف عليهم ولدان. ومخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرة عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساورا من الضهر وسقاهم ربهم شرابا طهورا إنها لا كان لكم جزاء إنها لا كان لكم